الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وليه الصالحين أشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها هذه خطوات نقطعها معا في طريقنا إلى الله عز وجل وهذه اغلى قضية في حياة العبد وخير موضوع ينشغل به الإنسان هي قصة الإنسان في الحقيقة وقضيته وصراعه في هذه الحياة الدنيا الذي يترتب عليه سعادته في الآخرة أو شقاوته إذا لم يوفق إلى سلوك السبيل الطريق إلى الله طريق لاحب واسع سار عليه من قبل أجيال وأجيال أهل قرون وقرون ونحن نتلمس بقلوبنا قبل ألسنتنا نتلمس ذلك في بعض أهم المعالم التي تعيننا على سلوك هذا الطريق ولقد ذكرنا من ذلك وضوح الهدف وعرفنا كيف يقف كل منا على معرفة الهدف الذي لأجله خلق ثم التركيز في هذا الهدف ومراعاه مستلزماته وظهور روح الهدف في شخصيه السائر الى الله سبحانه وتعالى وذكرنا ان مع قضيه الهدف عباره عن البوصله التي تحدد الطريق وكان لا بد بعد تحديد الطريق من وقود وزاد ولذلك تكلمنا عن الصدق فأن الصدق هو الوقود الذي لا يستطيع السالك في طريقه إلى الله أن يستغني عنه صدقه في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق في مواطن الشبهات وموارد الشبهات صدقه في قوله وفعله وحاله ثم ذكرنا. أن الإنسان لا يثبت على الطريق من غير عبادة وأن إدمان العبادة هو أهم مقومات الثبات وهذا شأن الكبار شأن الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذا شأن الأنبياء كانوا يدمنون أنواع العبادات العبادات القلبية والعبادات العقلية والعبادات البدنية العبادات اللسانية والعبادات المالية استوى بنا الطريق إلى هذا ونحن بحاجة إلى مزيد من المعاني نحن نختار لضيق الوقت وانتهاء العام بعض أهم ما يمكن المبادرة به وإلا فهذا الطريق يحتاج إلى معاني كثيرة لعلها أن تتيسر إن شاء الله تعالى في مواطن يختارها الله عز وجل لنا ولكم الذي نريد اليوم أن نتحدث عنه معلم من أخطر هذه المعاني وأنا أحاول أن أربط بين هذه المعاني إذا كان معرفة الهدف في مثابة البوصلة التي تحدد والصدق بمثابة الوقود والعباده بمثابه الزاد الذي لا بد منه فما الذي بقي هذه اهم المعاني ما بقي الا ان تسير وان تقطع مراحل الطريق وهنا يبدو معنى الاتباع نحن بحاجه الى ان نسلك طريقنا الى الله سبحانه وتعالى وكل صاحب طريق فانه لا بد يحتاج ان يعرف كيف يسلك ولهذا لا بد ان يسال ولهذا بد ان يتبع الخبراء بهذا الطريق وهذا يظهر بادنى مثال رجل من خارج هذه البلده او امراه وجاء الى هذه البلده يقصد الجامعه وهو غريب اول مره يدخل هذه البلده وفيها الجامعة كيف يصل إلى الجامعة يسأل يسال يسأل من إن رأى رجلا قرويا ورجلا مدنيا وهذه مدينة من يسأل سيسأل المدني لأن القروي قد يكون غريبا إن رأى رجلا كبيرا في السن ورجلا شابا ويريد الجامعة من يسأل يسأل الشاب لأنه احتمال لأنه رأى صاحب سيارة أجرة وصاحب سيارة خاصة الأجرة لأنه في كل يوم أخبر و... طيب لو رأى صاحب الجامعة الذي بناها وصاحب فكرتها والذي يقول أنا على الخبير سقط هذه الجامعة لو فرضنا أنها مثلا جامعة خاصة بناها فلان أو نحن في طريقنا إلى الله عز وجل لا بد أن نسأل الخبراء هذا الطريق مسلوك سلكه قبلنا أقوام آخرون نحن لا نخترع شيئا نحن نمشي على الطريق الذي سار فيه من قبل أقوام وأقوام على مدار عصور ودهور سوف لا نختلف كثيرا إذا قلنا إن الله عز وجل نصب لنا شخصا بين أنه عنوان هذا الطريق وأنه يجب اتباعه ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في شأنه وإنك لتهدي تهدي يعني تدل وإنك تهدي إلى صراط مستقيم يعني أنت تدل الناس إلى الطريق فإذا أردنا سلوك الطريق إلى الله فنحن مفتقرون إلى متابعة النبي صلى الله عليه واله وسلم لهذا أكد الله هذا كثير قال وإن تطيعوه تهتدوا والأدل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لكن هذا يبدو أنه مسلك أن المهم أن نعرف أنه مسلك فطري كل إنسان لابد إذا أرد أن يسلك طريقا أن يسأل من سبقه من الخبراء حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه هو لما سلك هذا الطريق مع أنه صاحب الوحي كذا الله تعالى يأمره باتباع من سبقه على نفس الطريق ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا لما ذكر الله له في سورة الأنبياء أكثر عدد على نسق واحد من الأنبياء ثمانية عشر نبيا ورسولا قال في آخر الكلام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتبه حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان متبعا لم يكن مخترعا لهذا الطريق قل ما كنت بدعا من الرسل وحتى إبراهيم الذي أمره الله أن يتبعه هو نفسه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأن اجتباه وهداه فالله تعالى دل إبراهيم على الطريق وهو الذي دل آدم لما أهبطه وزوجه فمن اتبعه هدايا فلا يضل ولا يشقأ من أعرض عن ذكر إذن الطريق مسلوكة سار عليها قبلنا أقوام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وذكر يعني تسعة من العشر في هذا الحديث إذن طريق الاتباع معروف ومألوف وهذا الطريق طريق الاتباع الذي نتكلم عنه هو في الحقيقه مبني على محاور ثلاثه اختارها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واوحى بها الى خليله ودعا بها الخليل لعامة الناس من بعده ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إذن هذه منارات طريق الاتباع ولهذا قال الله تعالى في معرض امتنانه علينا نحن المسلمين لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فهذا الطريق يقوم على التوازن بين المسائل الثلاث العلم والتربية والدعوة الطريق إلى الله لا بد فيه من التوازن كالطائر له رأس وجناحان فالسالك إلى الله رأسه التربية وجناحاه العلم والدعوة ما دام يحافظ على التوازن بين هذه المسائل الثلاث فهو في طيرانه مستمر يوشك أن يصل إلى بغيته فإذا اختل توازنه بأن كسر أحد جناحيه أو دقت عنقه وانقطعت رأسه هوى وسقط حتى لو سلم له الجانبان الآخر رأسه التربية تزكية التي تتعلق بمراحاة المعاني القلبية ومعاملة الله سبحانه وتعالى والنظر في ملكوت السماوات والأرض وفي أنفسكم المعاني التي تنشئ الإيمان وتحافظ على حرارته في قلب العبد وتضع له القانون والضوابط التي تجعل الإنسان في المقام الذي يريده له ربه سبحانه وتعالى وهذه المعاني ثقيلة يأسقل المعاني في الحقيقة ولهذا كان هذا رأس الطائر ثقيلة لأنها لا تحتاج إلى مجرد معلومات، هي تحتاج إلى معالجات عملية، وتحتاج إلى وقت. لا تنشأها كذا يعني عفوا الخاطر. ولهذا الحمد لله رب العالمين في بداية الفاتحة يتكلم المفسر عن التربية أو بعض المفسرين أنها يعني بلوغ الشيء شيئا فشيئا إلى كماله. يعني يتربى كما يتربى الصغير إلى أن يصير كبيرا هذا معنى التربية العلم, العلم بالله وأسمائه وصفاته وسننه في كونه وآياته في خلقه وأيامه من خلال النظر في التاريخ ومن سبق من الأمم والأنبياء وكيف دارت الدعوات وأحكامه وشرعه وما يجوز وما لا يجوز وما يحل وما لا يحل هذه كلها قضايا الوقت يأخذنا ونحن نعطي هنا إجمالات الدعوة الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وكيف يتحمل الإنسان هذه المعاني ثم يؤديها نضر الله امرأة سمع مقالته فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقه التوازن في شخصية كل واحد أو واحدة منا بين هذه الجوانب الثلاث هذا المقصود بالاتباع عنده حظ من التربية وعنده حظ من العلم وعنده حظ من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا نظرت إليه من كل زاوية ظننت أنه ليس له إلا في هذا الباب فإذا تركتها ونظرت في الزاوية الأخرى وجدت أنه عنوان هذا الباب فإذا تركت الاثنين وذهبت إلى الثالث ظننت أنه لا يعرف إلا هذا الباب خذه من أي زاوية هات رجلا أو امرأة من الكبراء السابقين الذين نصبناهم أعلاما لنا ومنارات على الطريق وانظر هات من الرجال ابن عباس شابا كان شابا حدثا مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس لن يناهز الاحتلال العلم لا يحتاج أن نتكلم نظن الناس أن ابن عباس يعني ليس له إلا في العلم حبر الأمة وترجمان القرآن وهو من هو طيب نختصر الكلام في هذا البال. طيب الدعوة النشاط الدعوي كان ابن عباس أمة في هذا البعد، ولما كانت مواطن الجهاد ومواطن السياسة، كان له القتح المعلى واليد الطولة ابن عباس في مناوشات الخوارج مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كان يذهب إلى الخوارج ويجادلهم ويناقشهم ويدعوهم إلى الله عز وجل وكان يخرج بعد ساعة ولا ساعتين بأربعة آلاف من الخوارج رجعوا. إلى يعني منهج أهل السنة والجماعة له نشاطات دعوية كثيرة إذا رأيته في يعني مجالسهم على الخوارج ظننت أن الرجل ليس له إلا في الدعوة بل في قضايا السياسة المتعلقة بالدعوة هو رسول أمير المؤمنين في مجادلة الخوارج وله مقامات في هذا كثير طيب التربية مجرد أن تنظر إلى وجه ابن عباس تعرف أثر التربية كان له خطان أسودان مثل الشراك البالي في وجه من كثرة البكاء كان ابن عباس يعني رقيقا صاحب عبادة وصاحب صلاة وصاحب صوم ويراجع نفسه في الكلمة يقولها وله من هضم النفس والاعتراف يعني الزلب والزل والضعف وفعلات العباد هكذا كل يعني سالك إلى الله سبحانه وتعالى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عجب من العجب أما العلم فقد علمت رجالات الصحابة كان هناك مسائل من العلم لا ياخذها كبار الصحابة إلا من طريق عائشه وليس لهم إلا هذا فهذه امرأة يعني تزين نساء الدنيا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام والسريد هذا يعني سيد الطعام أما العلم فهي يعني ينبوع ينبوع العلم وأصله وأساسه أخذت هذا بأعلى سند من النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثر ما تسمعين عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا فإذا نظرنا إلى التربية ما ظنك بمرأة رباها أبو بكر وتعاهد تربيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة فقيها في نفسها ما كانت تصوم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وتعتذر عن هذا قالت الشغل برسول الله منعها الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم تريد أن تتهيأ له في أي ساعة من ليل أو نهار تحتسب ذلك يعني التباعل وحسنه من ناحية ولما عرفت من منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتعبد من هذا الباب إنها تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعض الناس قد تفعل هذا وفي نفسها هوا أنها لا تحب أن تصوم لكن برهنت الأيام صدق عائشة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في ريعان الشباب نحو في الثامنة عشرة فكانت تدمن الصوم ادمانا لا تكاد تفطر إلا في أيام الاعياد وكانت في صدقاتها لا تمسك شيئا وكان يأتيها من نفقات عمر وغير عمر كان إذا جاءها مبلغ كبير تصدقت به قبل أن تغرب الشمس وربما كانت صائمة فتقول لها مولاتها لو, لو ادخرت شيئا تفطرين عليه ليس في البيت طعام فيكون جوابها أعجب من صنيعه تقول لها لو ذكرتني لفعلت يعني ما عندي إشكال لو كنت ذكرتني لفعلت معناها أنها في ذهول تام حتى عن طعام تداخله لوقت إفطارها كل هذه مفردات من معاني التربية والدعوة كان لها نشاط رئيس في الدعوة وكان لها مشاركات وكان في مواطن الخلاف يلجأ إليها فتقوم بحسم المسألة والقضية من خلال ما ورثته من علم النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم خروجها لما حصلت الفتنة بين يعني الصحابة وكانت تريد بذلك أن تحسم القضية وأن تصلح بين الفريقين هذا باب يطول شرحه وإنما نعرض عليه للبضاء فقط إذن الاتباع طريق مسلوك سلكه من قبل رسل الله وأنبياءه والتابعون لهم بإحسان ونحن نريد أن نلزم أنفسنا بهذا إذا كنا نريد أن نسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى نحن بحاجة إلى الاهتمام بهذه المعاني الثلاثة طيب أركان هذا الاتباع بعد أن عرفنا أصوله بد أن نعرف كيف نسلك سبيل الاتباع اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نصبه الله عنوانا على هذا الطريق وإنك تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله أول ما يتعلق بذلك الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أمر واجب علينا المسارعة والمبادرة إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد رأينا سرعة ايمان خديجة أم المؤمن وخديجة هذه يعني شجون كثيرة في ذكر خديجة رضي الله عنها ما أجمل الدنيا بمثل خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم حين فجأه الوحي وشكى لها وأوى إليها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تحمل كل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وجعلت تذكر من محاسي وتعين على نوائد الضهر لا يخزيك الله أبدا وكانت أسرع من آمن به ومثل ذلك أبو بكر وعلي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أول المراحل على طريق الاتباع يأتي أيضا التصديق تصديقه صلى الله عليه وسلم إن الإيمان هو تصديق لكن قد يبقى تصديقا نظريا نحن بحاجة إلى تصديق عملي تصديق عمل يظهر في في النوازل في مواطن الفتن حين تكون القضية فيها إشكالات وصراعات وتضحيات <تصفيق> أنتم تعلمون أبا بكر رضي الله عنه في قصة الإسراء لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته في مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى ثم إلى السماء السابعة ثم إلى حيث شاء الله من العلى وأصبح يحدث الناس لا أقول ماذا فعل الكفار الكفار شأنهم عجيب حتى أن أبا جهل لما أخبره بهذا هو مكذب مكذب لكن أرد أن يكسب كسبا سياسيا قال يا ابن أخي إذا جئتك بقومك قلت مثل هذا في دماغهم عايز يعني يورطه قال نعم إذا أتيتني بهم قلت مثل هذا هذا الكافر دعك منه حتى المؤمنون ارتد ناس ممن كان آمن بالنبي صح صح وكأنهم قالوا لا هذه وسعى شوية تزعم أنك يسرى بك من مكة إلى, إلى بيت المقدس ثم ونحن نقطع لهذا أكباد الإبل شهرا فالمسلمون ارتد كثير منهم هنا يظهر ما نقصده بمعنى التصديق فلما سعوا إلى أبي بكر رأيت ما يقول صاحبك قال هل قال ذلك الأول بتثبت قال نعم قال إن, إن كان قال لقد صدق فتحجبه وأرده أن يشويشه أن تصدقه في أنه كذا وكذا قال إن يصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر السماء خبر السماء أبعد ولا من مكة إلى, إلى بيت المقدس المقصود بارك الله فيكم إن التصديق فوق مجرد المعاني النظرية التصديق الحقيقي الذي يظهر عند مواطن الفتن هذا التصديق لا بد على طريق الاتباع من أن يكون عندك باع فيه طويل كما رأيت من تصديق أبي بكر وكما رأيت الأثار والأخبار كثيرة أنا أجتزئ واحد أو اثنين في كل باب جاء مرة رجل للنبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيح وقال له يعني إنه رأى عجبا ماذا رأيت؟ قال را رجل بقرة فقالت البقرة إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث للحرس للزراعة فتعجب الناس وقالوا سبحان الله بقرة تتكلم حاجة عجيبة فعل بقرة واحد جاي يركب بقرة قالت لا أنا لم أخلق لهذا أنا خلقت للحرث فالناس أروا عجيل بطرة تتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر قال الراوي ولم يكون حاضرين أبو بكر غير موجود هذا المجلس ولا عمر لكن شوف المقصود بالتصديق النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني أؤمن بهذا ومش بس أنا أبو بكر وعمر أيضا يؤمنان بهذا لما عرف من تصديقهما للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الاتباع إلى إيمان إلى تصديق يحتاج إلى محبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليست مجرد دعوة تقال كل واحد يحب النبي كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم كلام محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى رائق شائق أعلى من مجرد الدعاوة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى وهناك نمازج على المحبة الحقيقية أول ما وصل المدينة كان لسه فيها كفار وفيها مسلمون مره يعود سعد بن معاذ او ابن عباده لا أذكر كان مريض ومعه جماعه من اصحابه فمروا بمجلس فيه اختلاط من المسلمين والكافرين لم يكن النفاق ظهر بعد وكان ابن ابي من جمله الكافرين طبعا هو كاره للنبي صلى الله عليه وسلم فلما اراد ان ينكر لكنه خائف في جمهور من المسلمين فخمر أنفه برداءه، وقال يا هذا اغرب عني فقد أزاني نتن حمارك وهذا يلتمس أي, أي ثغرة يدخل منه أزاني نتن حمارك فانبعث رجل من الأنصار وانفعل وقال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك تكلم ازاي؟ هذا الحمار أطيب منك طبعا ابن أبي هذا يعني كاد أن يتوج شوف المحبة ومجتمع قبلي هو يعرض نفسه الآن لماذا لكن المحبة التي جعلته ينبعث بمثل هذا وهذا معنى صحيح في ذاته نحن لا نشك فيه لكن الآن نحن لا نشك فيه بعد أن قرأنا التاريخ هذا الرجل لم يكن عنده تاريخ عفو الخاطر هكذا أنت تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حمار النبي صلى الله عليه وسلم مش عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا نحن نغار لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فمبالغ بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسر خبيبا وكان ما كان القصة معروفة وقالوا له سرك أسير مسلم وكان يعزبونه فجاء الكافر وأراد أن يعني يفاوضه وقال إسرك أنك في أهلك وأن محمد مكانك يعني يريد أن يعنفه محمد السبب في هذا إذاك لو كنت أنت في أهلك معافا وأن محمد مكانك فالثاني فعل قال والله ما يسرني أن محمد صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأني بين أهلي ومالي كلم فين يعني في مقامات أنا أفديه بأن أموت هنا أفدي, أفدي شوكة تصيبه وهو في أهله ليس قضيت يكون مكاني وأنا مكانه إذن يحتاج لاتباع إلى إيمان وتصديق ومحبة يحتاج إلى إلى مسارعه في مسارعة في الأمر ألا نتخلف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيار قضية مش قضية اختيار وإن تطيعوا تهتدوا هذا شرط ولهذا تعلمون مواطن المسارعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكثير لما حولت القبلة جاءهم رجل بلغه الآيات أول ما نزلت فولي وجهك شطرة المسجد الحرام ترك المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى يعني قباء فوجد الناس يصلون إلى بيت المقدس يعني عكس القبلة يعني القبلة إذا كانت هنا يصلون العكس على على الأول فالرجل رأىهم يصلون فقال أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن القبلة قد حولت شوف المسارع الإمام واقف هنا ووراءه صفوف فراح الإمام مستدير والصفوف استدارت لماذا؟ كان ممكن يقول طب خلينا نكمل هذه الصلقة لصلاة الظهرة أو عص وإن شاء الله من صلاة المغرب نبدأ ن... أو حتى نشوف يعني الكلام هذا صحيح ولا لا, لا لا لا إذا بلغهم هذا سهرعوا لما نزل تحريم الخمر والقوم سكارة كانوا في بيت أبي طلحة والسكران هذا ما بقي من عقله إلا يعني القليل والباقي كله ذهب يعني في الانبساط فلما سمعوا رجلا في الشارع يقول ألا إن الخمر قد حرمت بما بقي من عقول قال صاحب البيت لأنس يا أنس قم فأهرق القلال قال الروي فسالت الخمر في سكك المدينة يعني كأن هناك نهرا وهذا وهزدلك على أن لم يفعل هذا أبو طالح فقط في هذا البيت فقط كل بيوت المدينة لما الرجل مشى في الشارع وقال ألا إن الخمر قد حرمت المسارع لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمورهن على جيوبهن قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار يعني لما نزلت هذه الآية عمدت إحدهن إلى مرطهن فشق إلى مرطها فشقته نصفين ما استناش لما تفصل عند الترزي ولا الخياطة هي أخذت يعني ما كان عليها من مرط يعني الثوب الذي تضع عليها فشقته نصفين فاعتجرنا به فوفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فلم يعرفنا كالغربان ده شيء يعني عجيب من المسارعة كان ممكن تاخد يوم ولا اتنين عما تشوف الواحدة لما تيجي الآن تتحجب تقول لك والله طيب أصدنا هشتري أصل لهم مش عاجبني أصل الأماشا أصل فيه طبعا الخياطة طيب لما نعمل بروفة شوف بقى ممكن تكون ماتت في هذا الوقت لو في هذه الحساسية ينبغي أن تكون تقوم... هذه الحساسية لهذه الإيمان التربية التي قلناها هي التي جعلت الكلام بالليل بعند الفجر جاهز مفيش لا لا تتطلب عذرا هذه المعاني من معاني الإيمان والتصديق والاتباع والمسارعة و... هذه جمل من المعاني التي نختصرها هذه بمثابة أركان للاتباع، وفي المقابل عندنا نواقض لهذا الاتباع. لا بد أن نحذرها نواقض، لأن الإنسان قد يزعم أنه على الطريق، ليس كذلك. كيف يعرف هذا إذا وجد هذه النواقد عنده؟ فمن مما نذكرهم النواقض للاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. معارضة الوحي بالعقل بعض الناس يعجبه رأيه يعجبه دماغه في كل شيء يشاور أمه أم الدماغ يعني. وقد يقدمها على, على الوحي وهذا عجيب وينبغي عند ورود الوحي أن يستسلم الإنسان مع الوحي وأن يكون العقل تابعا للوحي لأن الوحي لا يخالفه العقول قد يأتي الوحي بما تحار فيه العقول اختبارا وابتلاءا من الله لكن لا يأتي الوحي أبدا بما تحيله العقول بما يصادم العقول هذه قضية طويلة نجتزئ منها بأن من نواقض لاتباع أن الإنسان ينصب عقله في مقابل الوحي فيقول أقتنع الأول نحن في القرن العشرين والمرأة صارت يعني في الجامعة وصارت وطلعنا الكلمتين المعروفين وعنا في عصر النت ومع علاقة النت والفضاء والكلام ده باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما له أي علاقة إلا مجرد يعني وساوس الشيطان بلغ بعض الناس بالـ بالـ من الطرافة التي حصلت من المضحكات المبكيات أن بعض الناس من شدة يعني اعتبار العقل في هذا أنه وهذه أشياء حصلت منذ يعني نحو ثلاثين سنة جماعة اللي كانوا يعيشون في أمريكا وأوروبا شغلوا عقولهم تعرف بقى الناس لما تشغل عقله قالوا والله كنا إحنا عايشين في أوروبا والمكان مختلف إحنا مش بلاد المسلمين طيب وبعدين قال والله أنا شايف اتهادات يعني نفس علماء فيما يزعمون أنا أرى إن إحنا بما إن إحنا في المجتمع الغربي ال يوم الأجازة يوم الأحد نصلي الجمعة يوم الحد إيه رأيكم؟ يعني نخلي الجمعة يوم الحد لأن الحلال دي اسمها صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة طب إزاي تخلي الجمعة من يوم الأحد قل لك أصداد يوم الأجازة بص الجمعة ما ينفعش شي من هذا حتى تعرف إن الإنسان إذا صار وراء عقله سيصبح أضحوكة يضحك الدهر عليها واحد تاني ما جمعة بتعلموا يقول للأزكياء ما شاء الله على ذكاء الجماعة بالذات لما يعيشوا مع الغرب ويكتسبوا من ثقافتهم ويعني تعظيمهم للعقل. زاروا كان أول مرة يصلي أكيد يعني لكن هذه ليست في في الحكاية لكن هذا تعليق لعله نحتاجه بعد ما نسمع القصة دخل المسجد وقت زحمة تعرف الناس في أوروبا وأمريكا يعني مضيق عليه ما لمن فيش حد اسمه مكرفون طالع في ده هو أخره بياخد شقة و... ولما يكون الدنيا واسعة أو يعني يبي في سمعة داخلية لما يكون المكان باستثناء مكان ولا مكانين بيتاخد أصدم عشرين ثلاثين مكان للسفارات والحاجات يعمل المسجد بس برضو سمع داخليه فدخل في الظهر في مكان من أماكن الضيقة وربما في رمضان لأنه ما فيش يعني زحمة في الصلاة هناك في الحقيقة يعني اللي بيصلي الجمعة وابطل هناك فصاحبنا دخل وراء الرازحامن <تصفيق> على الحمامات والمسجد فاضي فقال لهم يا خانة مش خلو عندك واحد dan ben ik met de maculinest, dan ben ik met de maculinest, dan ben ik in de maculinest, dan ben ik met de maculinest, dan ben ik met de maculinest, dan ben ik met de maculinest, dan ben de maculinest, dan ik met de maculinest, dan de maculinest, dan ben ik met de maculinest, dan ben ik de maculinest, ik met de maculinest, in de ik de ik de de de de de de ik de ik de ik de ik de ik هو هذا العقل إذا سرت وراءهم أظن من كم سنة أنتم أدركتوا هذا الكلام إحنا أدركنا طبعا يعني هذا الكلام كان في مراحل السبعينات والثمانينات لما بدأ يروحوا جماع يعني الذي سمعناه منذ سنتين وشاهدتموه معنا الجماعه اللي في أمريكا الأول والمرأة لماذا لا تكون المرأة خطيبة الجمعة؟ اه والله هو المذا ما هو المرأة زي الرجل وعملوا فعلا مسجد وجابوا واحدة خطيبة وخطبت العجيب خطبت شويه رجال نعم في الجمعه والرجال لكن الكلام ده استمر ولا هيك تمر للتشويش. طب فين هذه الخاطبة لماذا لم تواصل خطبتها؟ لو كان ح يعني قضية قضيت حرص على الدين لماذا لم تواصل؟ هي مرة واحدة قلبت الدنيا في الجرائد والمجلات والإذاعات والفضائية ثم بعدها طلعت يمكن بطلت صلاة قضية إن العقل يعني ينازع الشر هذا من نواقض الاتباع من نواقض الاتباع أيضا إن ال, إن ال... إن الواهي يناقضه الزوج بعض الناس عندها الزوق يعني هي بالتجلي طلعت لي كده يعني أنا شايفها يعني جماع بتعال التجلي والتحلي والتخلي جماع اللي عندهم يعني يعرضون النصوص بالزوق هذا لا يجوز زي ما بيحصل دايما عندهم من مخالفات الشريعة ببعض المعاني الزوقي نعم الحضرة مثلا طب وبعد الحضرة als je en dan gaan dan is het geen lichte zaak. Daarna, als we een beetje schenken, gaan we vanuit de pietraal naar de pietraal. Dan gaan we naar de pala. Het is geen probleem. Het komt uit de maag. een verhaal? We hebben een heilige. Hoe komt het is zo. Het is zo. Het is is is zo ممكن يعمل لك بعض المعاني الصحابة والراضي الله كان يغلقون هذا الباب. ابن دخل مسجد الكوفة وكان يعيش في الكوفة تعق المدينة وذهب لنشر العلم في الكوفة فوجد جماعة دخل مسجد الجامع وجد رجلا جالسا وسط حلقة يقول لهم سبحوا كذا فيسبحون احمدوا كذا يعني كذا مرة فيحمدون كبروا كذا فيكبرون هي نفس فكرة الحضرات بس في الفكرة بدائية قبل ما تتطور ما تتطورتش في زمان الصحابة ليه حسام عبد مسعود وقف مرضاش يجلس أبدا لا أجلس قال والذي نفسي بيده إنكم لجئتم بأفضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم أصحاب ضلالة ما عندكم إلا خيارات أنتم أحسن من النبي جبتوا التايها يعني اللي هو لم يخبرنا بها أو إنكم أصحاب ضلالة أنتم ناس على ضلال طبعا الخيارين كلاهما لو قالوا احنا يبقى كفروا لو قالوا أصحاب ضلاله، وهم مش عايزين هذا قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير يعني إحنا ناس يعني عندنا يعني رغبة في الخير قال رب مريد إن الخير لا يبلغ فإياكي وإياك أن تعارض الوحي بالزوق لأصلا أنا شايفها كده حلوة يعني كده جميلة شوف حتى فيها فكرة لما نعمل أحيانا بعض الناس يعني قيلهم تجليات ليس لا علاقة بالاتباع لا خلينا في الاتباع والاتباع يشمل يعني حياتك كلها ودينك ودنياك وآخرتك ليس هناك جديد لا نريد جديدا لا جديد في الإسلام إنما هو اتباع ما ترك النبي صلى خيرا إلا ودلنا عليه ولا ترك شرا إلا وحذرنا نحن بحاجة إلى أن نستعمل هذا الذي بلغنا لا أن نستحدث أمرا جديدا من النواقد ايضا نواقد الاتباع معارضة الشرع بأقوال الرجال واراء الرجال احيانا كده يطلع واحد يطلع بحاجة مخالفة للشرع والناس لأنه عظيم أو كبير يتابعونه عليه وهذا يخالف ويناقض كان ابن عباس مرة في مجلس فسمع رجلا يقول ابن عباس يروي لهم حديثا ويبين لهم حكما فقال بعض الناس وهو يناقض هذا قال أبو بكر وعمر ابن عباس انفعل قال توشكوا أن تنزل عليكم صاعقة من السماء أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر يعني ما في مجال الآن لأبو بكر وعمر ولا لأحد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أهل إذن ليس هناك مجال لمعارضة الشرع بأقوال الرجال ليس هناك مجال هذه أهواء اتباع الأهواء لا يرد هنا رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل بأكل بشمال فقال له كل بيمينك د النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أستطيع قال له لا استطعت ثم التفت إلى أصحابه وقال ما منعه إلا الكبر دع عليه إنه لا قال الروي فما رفعها إلى فيه لم يستطع عم يرفع شلت يده لماذا يتبع الهوى النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه يذكره كل بيمينك يقول لا أستطيع عرف النبي صلى بالوحي إن الرجل مش قضيته لا يستطيع وإلا كان عزره عرف أنه متكبر بعض الناس يتكبر تنصحه عن... تنصحه النصيحة يقول لك يا عمك اللي في نفسك أنا عارف متكبر عن سماع الحق هذه بعض أهم نواقض الاتباع عندنا كمل شوية لا الوقت عشان طيب الوقت يعني لا يتسع لإكمال الكلام كان عندنا عواصم يجب أن نستعملها حتى تعيننا على سلوك طريق الاتباع وكنا نذكر بعض القواصم التي تقسم الظهر وتعوق بين الإنسان وبين سبيل الاتباع لعن هذا أن يكون في فرصة أخرى لكن حاصل ما نريد أن نشير إليه أن الطريق إلى الله بحاجة إلى أن يحدد العبد وجهته وان يصدق في هذا وأن يكون صاحب صدق في العبادة وأن يلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي دل على الطريق وهو أعرف به وهو صاحب الوحي وصاحب الشريعة بأبيه وأمه نحن بحاجة في طريقنا إلى الله إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل وإن تطيعوا تهتدوا وأنا أجتزئ يعني الكلام وأكتفي بهذا لأن هناك أسئلة والوقت قد ضاق الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. أقول كيف يتم التعامل مع فتاه مجادلة في كل شيء حتى الدين حتى الدين عندها هو رأي من تقتنع به فقط لدرجة قولها إن أقوال الائمه الأربعة ليست ملزمة لنا لأننا في غير زمنهم وهذا عندما اردت أن أخرج من الجدال معها بسبب رأيها في الشيوخ الجذبت فعندها لأنها ليست منتقبة أن النقاب لا ضرورة له ودليلها أن اليهود كانوا يلبسون النقاب السلام. فلهذا ليس الحجاب الإسلامي وأشياء كثيرة المجادل علاجه ليس أن تجادله لأنه هو إمام في هذا البن المجادل يعني طبيعة الإنسان المجادل هو يحسن الجدال فإذا قلت له نحن بالنهار انظر خلف الستارة يقول لك يا أخي وليه ما نكونش مش ربنا قدير أليست القدرة صالحة أن نكون بالله ده أنت ممكن وإنت تعمل كده تلاقي الدنيا بقت تليل ممكن ولا مش ممكن مش ربنا ق... ويجيبها لك هتقول لا ربنا مش قدير تقول لها طبعا ربنا قدير لك شفت وممكن يا أخي انت ما... مالوش حل هذا أعيى الـ الـ يعني صاحبهم إذن لازم تدخل له من باب آخر هذا المجادل يعني في الحقيقة الفتاة المجادلة المتحدث عنها دي بتبقى حالة لا بد أن ندرس إحنا اتفقنا مش هين فعنا نكمل جدال مع المجادل لأن المجادل يعني أبو هذا الباب وأمه إذن نحتال عليه كما يحتال علينا بجداله ويقلب لنا النهار ليلا سبحان الله والأدلة قوية نحن نحتال عليه بأن نالج إليه من طريق آخر بس هذه طرق تختلف الطرق تختلف على حسب الشخص اللي ممكن هذه الفتاة طريقها أنها مثلا عندها جفاف روحي لا تصلي أصلا وليس لها أي علاقة بالدين فعندها نحتال عليها ولا؟ طيب الله كلام جميل أوي طب أنت صليت الظهر سؤال مفاجئ هو بارد لا مصل طب إياك نصلي وبعد كده نتكلم في مساله الحجاب والنقام واليهود والاندوز وهذه وال... القضايا طبعا هي تحسن والمجادل دائما حابب إنه يصنع فرصة للجدال لأنه يشتهي مجرد الجدال فممكن تصلي معاكي عشان بعد كده تعود تقدم هي لما تصلي يعني هيحصل بعض ال طب ولو قلت مش هصلي بس برضو دي تنفع شفتي ده أنت حتى ما بتصليش وعملت الكلمة في اليهود والمسلمين والحجاب وال... إذا يبقى أحسن لك تيجي تصلي يبقى أنت في الحالتين يعني غلبتيها إن شاء الله بس مع الصدق وال... طيب أحيانا يكون السبب عند المجادل الأسباب تختلف حيانا يكون السبب أن بينه وبين شخص بعينه خصومة أنت عارف إن هي في أخت تانية منتقبة حصل بينها اختلفوا في مسائل مالية أو مسائل يعني أيا كانت فهي صارت الدنيا فطارت الدنيا كلها من خلال يبقى أنت تعطيها مزيد من الحنان والود والمحبة تيبقى تعطيها هدية في مرة تحاول تغير الصورة السلبية التي أخذتها أحيانا يكون سبب الجدال خصومة مع الدين ومع المتدينين يبقى دي لها مدخل تأكر حيانا يكون سبب الجدال أن هذه المرأة يعني أسلمت رأسها لأخرى فهي يعني تشغل لها الزنبلك يبقى أنت حاولت تدخلي من الباب اللي يناسب الأخرى لأني دي في النهاية يعني إذا مهم وهذا يحتاج إلى بصيرة يحتاج إننا نعمل دراسة زي اللي ناس يعني في يعني يفترض أنك طبيبة في المستقبل لما بيدخل الحالة بتشخصيها الأول وبعدين تصفين العلاج هذه حالة لكن طبعا هذا الطب الذي نحن فيه أشد من الطب الذي أنتم فيه. آه طبكم هذا سهل ويسير وانت بحاجة طبعا مش عشان مش عارف تحفظ الكلمتين وفي بعض الناس بتقول لا, لا لا لا أنت والله سهل الفقيه كل الفقيه يعني يحتاج أن يعالج كل أمر بما يليق به أحيانا تتوقفين مش شرط دايما أخذ كل موقف أحيانا لم أصل إلى شيء أو ما أعمل إيه أذكر ربنا شوال لا حوال لا أقوال سيبها تتكلم لا مش هتبطل كلام اللي يجادل ما تخافش سيبه نص ساعة يتكلم أحيانا بعض المجادلين يتكلم معايا وساعات يكون على التليفون ما فيش فايدة أو ما نعمل إيه أنا نزل التلفون كده وأتكلم أن أنا أتكلم معه وأعيش حياتي مص ساعة وارجع له ما استفدتش أنا عارف أنه ليس جديد أكمل معه له طيب ماشي أنا ما نقصتش حاجة لأنه هو كل اللي قاله في الحقيقة كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء وهم قالش حاجة الأرض أرض والسماء سماء والبحر بحر والهواء هواء يا سلام وإلا حصل ما قالش حاجة يبقى خليه خلص الشحنة اللي عنده وانتي تذكر ربنا واستغفري وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون عندك من الزاد أفراغت يا أبا وليد بعد ما عرض كل قال نعم قال فاسمع إذن قال له أي واحد وصاحبنا أعب يشرق ويغرب في الكلام نريد توضيح زكاة المال من المصارف التي يمكن أن توضع فيها تحديد مواضع وآماكن مضمونة تتلقى زكاة المال في طنطة تظهر معك 200 جنيه تعبينك ومش عارف توديهم فيه أنا أنصحك هذا درس من دروس الزكاة في المسجد ويعني من حيث تعرف الزكاة وحكمها وشروطها ومصارفها لكن على كل حال مصارف الزكاة الأئت التوهل الفقراء والمساكين وباقي الآئل لكن أكثر من حولك من الفقراء والمساكين والغارمين أصحاب الديون إذا بدأ بالأقارب الخالات والعمات والإخوة والأخوات بعيدا عن الأب والأم والأولاد إذ نفق عليهم واجبة لكن أخي وأختي وعمي وعمتي وخالي وخالاتي أول ديرة لا بد أن تحرص عليها في زكاة مالك مش مجاملة وإنما كانوا محتاجين وعندهم يعني نفقاتهم أكثر من يعني دخلهم وأنا أنصح الذي لا يعرف هذا وليس عنده حنكة وخبرة لأن في هذا الزمن في كثير من أصحاب الحيل والنص نرد هذا إلى بعض يعني <تصفيق> من يؤتمنون من الاشخاص او الجمعيات المعروفة العرايس والتمثيل في المنزل حرام ولا لا كيف نتصرف فيها العرايس اللي كانت عائشة بتلعب بها عرايس بدائية يعني بتجيب كده قطعة قماش وتعملها صورة عروسة يعني زي العرايس تأت زمان يعني قطعة قماش بيعملوها كده شكلها مش عروسة بالمعنى لما العرايس الآن صارت عرايس عرايس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 العاقل اللي بيتكلم في الطريق إلى الله احنا نروح لجنة ولا النار احنا عايزين ندعي الناس عايزين نربيهم عايزين نأخذ بأيديهم معاني عالية جدا ايضا في الطب امثل لكم واحد دخل يعني عنده أزمة قلب ولا أزمة صدر ولا يعني في غاية اوما اقول له خد بالك يا انت في حباية هنا سودا نحن <تصفيق> ممكن الحبادة نعملها عمليه تجميل ونشيلها الرجل سيموت والله أمتنا هي هذا الرجل الأمة الآن يعني صراع حضاري مرير يراد منه التجويع والتركيع والإذالة المشروع الإسلامي واستئصاله بحيث لا تقوم له قائمة ونمشي مع الدبدوب الاحمر ونهيك وال... ال... ال... عن الشيبسي والبيبسي وال... ال... ال... Tegenwoordig is het een hele andere wereld. Het is een hele andere wereld. Het is een hele andere wereld. Het is een hele Maar wereld. Het is een hele andere wereld. Het is een hele andere wereld. Het is een hele andere wereld. Het is een hele andere wereld. Het een Het een hele andere wereld. Het een hele Het is een hele ja, mis je, mis je. Mis je, limon. En dus, je weet me, ik ben een shellimon, je bent een shellimon, je een Ja, het je يعني إنسان يعني ضيق على نفسي ولا لا لا لا وصي على نفسك زي ما مانتع إذا بس في أكيد حاجات يعني إذا ملأت الفراغ هتقدر تمشي صح وإذا كان في فراغ هتبقى الحياة كلها شلمون وشيبسي وبيبسي وودبديب وطب نقول تعالي إحضار محضرة طب إن صح إذا ميلت هي... تبقى سقيلة هذه الأشياء هذا الذي أقصده وإلى المسألة فيها أرباح البنك حرام ولا حلال عامة الورود الربوية أرباح حرام مش فقط حرام يحاربون الله فإن لم تفعله فأذنوا بحرب من الله ورد فإن أدى الحرب يحارب اللي أدى أن يحارب ربنا توكر على الله من من له بمحارمة الآن؟ لكن في بعض البنوك الإسلامية زي بنك فيصل يعني الكلام فيه خلافي لكن الذي أرى أن الأمر واسع ليه؟ البنك الإسلامي له شرطين الشرط الأول أن تكون اللائحة التي تنظم أعماله الإسلامية الشرط الثاني أن يكون له هيئة رقابة شرعية أي بنك له لائحة إسلامية وله هيئة رقابة شرعية فالفتوى أن يجوز التعامل معه ثم بعد ذلك تأتي الصعوبات بسبب جهل الموظف وجهل العميل موظف عايز يأكل عيش عايز ي... ي... يمضي الصفقة فأحيانا يخالف الشرع وقف ما بيكونش متعلم شريعة هو جات له ما... تروح تشتغل في بنك فيصل آه طب في البنك الأهلي ممكن يروح معظم الموظفين هكذا يبقى جاهل غير مؤتمن عن المشروع الإسلامي نحلها إزاي العميل اللي هو أنا اللي بتعامل مع البنك يبقى عارف ما لي وما علي وبالتالي اضبط المسألة أحيانا العميل أيضا جاهل يبقى بيحصل إشكالات في البنك الإسلامي مش سببها أصل فكرة البنك الإسلامي واضح الكلام أن كان في إجمال يأتي بعض الوقت وبعد العمل في اليوم الشديد Fijnhey tot de Tegelast de dag, je Allah is Allah. Allah is Ik Hij is een eisgadelaar. Hij is een eisgadelaar. Hij is een eisgadelaar. Hij is een eisgadelaar. Hij is een eisgadelaar. Hij is een het Hij is een eisgadelaar. Hij is een eisgadelaar. Hij Ik een eisgadelaar. Hij is een eisgadelaar. Hij is een eisgadelaar. Hij لا حول سلام علينا, علينا وعليك عافيته وسطره هذا يدل على أن فيك خير وأن عندك صراع وأنك تكرهين هذا من نفسك أنت لا تقصدين الفتوى أنت تعرفين الفتوى تقصدين نصيحة الذي ننصحك به من أين تؤتى الأخت بها من هذا لو كلمة واحدة من الصحبة الصحبة الصاحب ساحب اسألي نفسك هل لابد أن عامة من حولك من أصحاب هكذا برضو اللي بتضيع واللي بت... وال بت... ولا... لكن لو أنت صحباتك يعني ممن يلتزم الالتزام الصادق الطيور على أشكالها تقع الصاحب ساحب ستجدين هناك يعني التزاما بما يسرنا غير الصحبة إذا غيرت صحبتك توشك الأمور أنت بيض معك وتحلو إن شاء الله خاصة وعندك من حرارة الإيمان ما يظهر في كلامك التحدث مع الخطيب في التليفون مع العلم مسافر كنت حدثت معه فترة ثم امتنعت هل أكون قد ارتكرته؟ طبعا أنت حدثت وامتنعت لأن أنت عارف أنه لا يجوز برضو المسألة مش محتاجة فتوى الخطيب غريب الخطيب مثله مثل ومثل أي رجل يجلس معنا الآن أو رجل يمشي في الشارع لا فرق بينهما إلا في الساعة الواحدة التي جاء إلى البيت وجلس في حضور المحرم ويعني كشفت له وجهك إن كنت منتقب أو يعني حصل الحوار وما يعني هدفك في الحياة وأنت كيف تفكر وكيف تحب في المرأة التي تريدها وأنت بتصلي في المجامع ولا أو أنت منهجك إيه في كذا وأنت ماذا ترين في كذا الحوارات اللي بناء عليها بنعرف القبول العام والشخصية وال... فإذا خرج واستخار واستخرت واتفقنا توكلنا على الله نرجع لبعهد الأول ولكن الى ان يتم كتاب الكتاب هو العقد بعد العقد هو زوج والمساله فيها سعه امال ايه اللي بيحصل بيحصل ايه الدين الدين عند الرجال وعند النساء فهذا يعني مش قله تفقهم معرفين، ولذلك ما, ما بيسالش اللي بتسال دي ناويه ما تكلموش على انها ناويه ما تقول انا سالت الشيخ قال ما ينفعش قبل كده كانت ناوية تكلمه فما ما سألتش هو نفس الكلام ما بيسألش ليه؟ لما ي... لما ينونه ما يتكلمش يجي يسأل أنا عارفين اللي الشمع وساعات حاجة تانية لا هو عايز يسأل بس هو عارف ان فلان بيفتي بايه؟ من المسألة يعني المسألة يوم يروح لفلان هذا يقول لهم له مش مش مشكلة مش على قد قصين صالح وعشان تشاه شفت أنا جيبت فاتوه هو عارف ان التاني لو سألوه هيقول له لا مش مسألة تشدد وعدم تشدد مسألة انضباط شرعي للنصوص وفي ناس ما عندهاش انضباط شرعي للنصوص عذرا سأحيد عن الموضوع قليلا الموضوع محير ومهم وآخره بالنسبة لغض الوصل أجد صعوبة في تطبيقه بالنظر إلى المحاضر أثناء شرحي أو في بعض البرامج حيث أن صرف النظر يقطع التركيز النظر نوعين نظر من الرجل للمرأة هذا الأصل فيه الريبة ولهذا أو ليس صعب الإنسان يعود نفسه أنا لعنت النضارة مع إني أمام الناس ملتقبات ورقص في ال في الـ في الـ في ملأجد صعوبة أنا تعودت على هذا إذا بأشتري من من امرأة أنا أوكلمها والحوار في الشراء والبيع وأنا أنظر هنا وهي هنا فما فيش فيها هي صعوبة هي فيها صعوبة أسبوع عما يحصل تدرب عليها ثم بعدها هذا أسلم للقلب لأن الأصل في نظرة الرجل للمرأة ريبة العكس نظرة المرأة إلى الرجل لا يلزم فيها أن يكون الأصل الريبة إذا كانت المرأة تنظر بلا ريبة وهذا ممكن فعلت إذا حست بالريبة تنصرف تماما كما يفعل الرجل مع المرأة فأحيانا يكون المتكلم خاصة إذا كان المتكلم في يعني مقام الوالد ويعني سنه وقدره وليس هناك يعني مساحة للريبة الأمر واسع إذا حضرت الريبة فإننا يعني ننحرف عنها ونستغفر الله والتركيز والمحضرة والشهادة كل هذا يأتي درجة تالتة درجة تالتة درجة الأولى عندنا رضا الله وهذه البركة التي تحدث بالإنسان إذا حرص على إرضاء الله كفيلة بحل كل المشكلات حكم تحويل الأموال من دولة أخرى من دولة أخرى إلى مصر عن طريق بنك غير إسلام الأصل يكون عن طيب بنك إسلامي إذا أمكن أحيانا يتعذر لأن الدولة نفسها ما بتتعاملش بعرا البنك الإسلامي أو البلد اللي انت فيها ما فيش فيها بنك إسلامي هنا على سبيل الضرورات يصبح الأمر جائزا لكن اعرف إن البنك غير الإسلامي وحارب الله لو مسأله بس أنا حاولت شيك وهاخده لا أترك الشيك كثيرا ليه لأن البنك الربا وبيأخذ الأموال هذه ويشغلوها في حرب الله فإذا توصل يوم الخميس أروح يوم الخميس آخذ الأموال إذن الأصل التعامل مع البنك الإسلامي ممنوع إلا في بعض الحالات اللي هي بعيدة عن الربا مجرد التحويل ومجرد أن بعض الناس يلزم بأنه يستلم الراتب بعض الشركات من بنك معين إذا عجزت ولم يكن لي حيلة فالأمر واسع لأن هنا مجرد أنا بستعمله كصراف مش معاملة ربوية أنا مش عالف أردي نمشي بدي حاسس اني اعبد الله عندما اكون عندي امتحان او حاجه يعني مزنوق فيها مزنوق مش لوجه الله في بعض الوقت ايه يمنعني هذا من قيام بالطاعه يقول لك انت ممكن تكون مش مزنوق لحاجه أنت بتحب ربنا فعلا وبتطيع ربنا بس الشيطان مش عارف يخليك تسيب الصلاه يوم يقولك ايه يا بني ادم انت متعرفش ربنا لوقت الصلاة مش تخليك كده صادق تقول له اه والله تاب والله ما أنا مصلي خليني بقى بعد ما بعد ما تيجي بقى الأوقات ال بعد الامتحانات أبأصلي هو وانت لو ما صليش قبل الامتحانات مش هتصلي بعد الامتحانات الشيطان فقيه لكن في الشر لم يكن الشيطان صادقا في نصحه أبدا احنا عندنا تجربة مع الأبوائي بعدين الشيطان ما عرفش ينصح نفسه هيجي ينصح لنا يا أخي روحت لها عينك وينصح نفسه فأياد وإياك ان تسمحي للشيطان من ينصحك مهما كان الكلام شكله اعرفي إن, ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو لم يكن الشيطان ناصح بقى الشيطان عادي بتخلصي لله تقول لك لا ما تصليش في الزنقه بس يا سلام ده شيطان ما شاء الله سوبر يعني الشيطان ده يريد ابدا مصلحه العبد ده هو بس بيدخل مداخل هو الأول بيقول لك بلاش تصلي يا عم سيبك لا والله لازم أصلي طب خد بالك بقى لما تصلي لازم اقرا صو مش مخلص وما ik is altijd met mukos. Hij is met is met dek, hij is met dek, hij is met dek, hij is met طيب يعني الحجاب الشرعي الحجام الشرعي أيضا معروف وكلنا يعرف وليضربنا بخمورهن الخمار على جيوبهن الجيب يعني السطر يعني المرأة لا يظهر يعني تفاصيل جسمها من خلال الجلباب يدنين عليهن من جلابيبهن وكانت المرأة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تسدل من رأسها إلى يعني رجليها وكانت النساء تبالغ حتى في هذا. قالت أم سلمة سألت عن زيل ثوب المرأة. قالت يرخينه شبرا. ينزل على الأرض شبر. سلمة شبرا. إذا تنكشف أرجله؟ قال يرخينه زراعا. يا سلام وحتمش الزراع. طبعا في زماننا هذا لا لا أنصح بأن ترخي زراعا. ولا حتى يعني يعني شبر هذه. لكن الشاهد شوف حرارة الإيمان. وبالتالي الحجام الشرعي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كل أمهات المؤمنين كنا منتقبات بالإجماع بلا خلاف يبقى بعد هذا حكم النقاب حكم النقاب دائر بين الفرضية وبين الاستحباء ونحن لا نبحث في هذه المسألة يعني لا نطيل فيها لكن الذي نؤكد عليه أنه ما في أحد من أهل العلم قل بلاش نقاب أو النقاب يعني عيب أو عادة أو لا لا لا. النقاب فضيلة أو فريضة فإن شئتي أخذتي إن لم ترين الفض... الفريضة أخذتي بالفضل لو إن شئتي يعني بقيت على الخمار لكن أدنى شيء الخمار اللي بيكشف لوجه الكفين مع انضباط في بقية الشروط المعروف الآن نحن نرى نصف المنتقبات يحتاجنا إلى درة عمر يضربنا لنقابين نصف المنتقبات نقابهن يحتاج إلى نقاب تلاقي فتحة العين كده مبينة البياض اللي حول العين تلاقي نقاب على جيبه ومش عارف ايه تلاقي نقاب مع كعب عالي تلاقي حالات يعني تذكر عمر رحم الله عمر اما عمر لو موجود وشاف هذه النقابات كان اغلق كل النقابات العماليه اللي في, الـ في الـ لا يحتاج الأمر إلى كثير كلام يحتاج إلى فقط إلى إيمان مثل واحدة لبساً قبوة دائماً إيديها مكشوفة طب ليه؟ ونحن قلنا الوجه والكفين من الذي يفرق بين الوجه نص المنتقبات اللي عادين كل واحدة تشوف إيديها؟ أنا أتصور مش يطلع ربعهم لبسين جوانتي طب والباقي وسمعين الكلام دا كتير وبعد ما مشي عمل محصائية كده وتعالي قلوا انت غلطان أنا أكون سعيد أوي بس أنا متأكد أن لن أكون مخطئاً ف والمنتقبة ملتزمة غير المنتقبة غير الملتزمة الآن المنتقبات صاروا في منتقبة ملتزمة وفي منتقبة يعني جعلوه فنجعل يمكن الجماعة في البيت كلهم كذا يمكن يعني كذا أسهل بدأ الموقف دماغي يمكن هناك يعني مقال بوخ فنحن بحاجة إلى انضباط بالحجاب الشرعي وأنا عيب على أخواتي عدم التناصح فيما بينهم خدي بالك ده يأتي عينك فين الجوانتي عمل بس معي زيك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 دي وسواسة شيطان والله إبعي هتعود الوقت والشيخ هيعود بقى يتكلم على الكلام ده هتبقى حجة عليك اجري قبل ما تاخدي حجة ما الحجة حصلة حصلة لكن هذا من الشيطان أما لبس الملون عند الرؤية الشرعية للخطيب ونحو ذلك فالامر في فيه ساعة بالضوابط الشرعية العامة لا إشكال تلبس حاجة يعني فيها لون ممكن يكون السواد بعض الناس بيبالغ وبعض الناس بيبالغ من ناحية تانية اللي بيبالغوا من هذه الناحية تدخل بنفس الاسدال اللي سطد الجراف على وبالتالي لا النازله كده مش باين ده مش مش خطبه دي ده نكت هذه الطريقة ما ده غلو هذا لا ننصح به لا البسي حاجة بيج ولا حاجة كذا مع نفس الخمار وممكن يعني في بعض ال لكن بضابط شري وفي بعض الناس يقولك لا, لا لا لا لا خليها بقى يعني هذا لا يجوز طبعا الغلو في أن بعض البنات تدخل بال بالأصباغ والألوان اللي تغير اسمها 30 مرة لحد الوقت لازم يكون في يعني توازن التوسط بين الإفراط والتفريط من هم المعتزلة؟ المعتزلة الجماعة الذين يقدمون العقول على النصوص ويحاكمون الوحي إلى العقل وهي فرقة يعني ضالة الذين كان في زمان أحمد احمد وحكموا المره الوحيده الاولى والاخيره ان شاء الله في التاريخ الذين قالوا بخلق القران وعماد لهم اصول خمسه اهم شيء يعني يذكر في هذا الوقت الذين يقدسون العقل واذناب المعتزله كثيرون في زماننا كل الجماعه الذين يعني يبالغون في اتباع عقولهم ولو على حساب الشر هؤلاء هذا نفس معتزلي كيف لقلبي أن يخشع الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الخشوع يحتاج لمجاهدات مجاهدات قلبية تأمل في يعني جناية العبد وفي نعم الرب والمقايسة بين جناية العبد ونعم الرب تأمل في الدنيا وقصرها في الموت وما بعده في الجنة في النار في صفقة العبد في حياته كل هذه المعاني تحدث ثم بعد هذا ترجمة هذه المعاني في صلاة طويلة صلاة خاصة لا يراها أحد في قيام الليل في أوقات الغفلة وقت الضحى الواحدة تسحب نفسها من المحاضرة وتذهب تصلي ركعتين يعني إذا كانت المحاضرة لسه لم تبدأ أو بدأت وليس لها نفس الفائدة أو بين المحاضرات وبين الأوقات العبادة إدمان العبادة يؤدي إلى الخشوع كيف يثبت الإنسان على الطريق مع وجود الفتن كيف يعرف أنه على الطريق الصحيح مهم جدا الارتباط بالمسجد الارتباط يعني بالصلاوات الخمس الارتباط بمعاني من الطاعات ورد القرآن مهم جدا الجلوس إلى الشروق الحرص على تكبيرة الإحرام هذا بالنسبة للرجال والصحبة الصالحة أن يكون لك برنامج دائما بين الأصحاب الصحبة الخاصة مش الصحبة العامة كل ثلاثة أربعة يستحبون في الطريق إلى الله تنصحيني وانصحك تنصحني وانصحك عندنا مشاريع جديدة من مشاريع الطاعات والدعوة إلى الله والأخذ بأدينه وترك المنكرات والمعاصي هذه المعاني الروح والحياة هذه هي يعني من وسائل الثبات على الطريق ومن وسائل ومن وسائل يعني تجنب الفتن الإنسان إن إذا نشغل بالحق سينصرف عن الباطل ليس عنده وقت لهذه الأشياء وإذا كان فارغا من الحق سوف يعني يمشي مع أي الكوب الفارغ يملأ بأي شيء بس الأسرع إليه يملأه إذا ملأناه ماء ملأناه زيتا ملأناه يعني سولارا ملأناه بولا هو ما عندهش منعه ملأ هكذا الإنسان إلى أثر الصحبة ولهذا أبو بكر وعمر لما صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم صار الشأنه ما كان وأبو جهب أبو طالب لما صاحب أبا جهب يأتي يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني وماذا تنفع يا ليتني في ذلك الوقت يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلاتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا فرق بين وسوسة الشيطان والنفس الأمر بالسوء النفس تتبع الهوى <تصفيق> وتميل إلى الراحة والدعاء وثقلة الدم واللحم والشهوات وال... هذا يعني شأن ال... ال... النفس الأمارة بالسوء ما الذي جعل النفس تأمر بالسوء؟ في واحد واقف وراها اسمه الشيطان ففي الحقيقة في ارتباط من الاثنين وإلا فمن غير الشيطان النفس سوف تكون لوامة زي صاحبتنا اللي بتقولنا نزعلان أننا أحيانا من آخر الصلاة وهذا من لمة الملأ من غير هذا قد تكون النفس مصمئنة مستقيمة على الشريعة بعف بينهم ترابط الشيطان الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فبينهما فر وأنا أعيب على صاحب السؤال أنت شغل نفسك بإيه يعني بعض الناس دايما مسائل جدلية وإيه الفرق بين النفس الأمر بالسوء وسوس الشيطان الفرق بين الاثنين وبين اتباع الهوى الفرق بين التلاتة وبين يا ابن الحلال مش دي القضية المهم تستقيم متصل الى الله يعش وقتك فيه يعني فروق قد لا يترتب عليها بالنسبة لك لا ده مش سؤال قصيدة كلام طويل جدا هذا يحتاج الى شوف كده ينفع ولا؟ حكم النقاب الملون طب وليه نقاب ملون ليه؟ اذا كان الاصل في المنتقبة ان هي تريد طاعة الله تريد ان ألا تلفت الانظار اليها وانا اقصد بالملون المنكور الملون بقى الالوان لكن لا باس اذا كان هناك مثلا البني الغامق والكحلي الغامق والالوان المحترمه لازم السواد هو الكحلي زي البني زي ال... لكن احيانا بقى لا الوان والناي الحته فوق غير الحتة اللي تحت والناي حاجه في النص كده طالعه من بين الطبقه وانت عايزه ايه بالكلام طب ما بلاش اصلا هل النساء على ايام النبي كانوا يلبسنا يلبسنا نقاب الازرق والله انا ما شفتش كان لما احضر هذا الحقيقي. نعم. والسؤال أيضا غلط. ثمة ذلك الأزرق والكحلي والطب الأزرق الفاتح. ما حنا لو استرسلنا في الأجوبة طب كان ممكن في أزرق بخطين من مش هذه القضية. انت شوف الأرض دايما في هذه المواطن الأقرب إلى الله إيه. أنت شايف أي أقرب؟ والأقرب لضميرك راح تكون. والأمر في سعة. طب واحدة تانية بتلبس بني كحلي هي حرة الأمر واسع. قد تلبس البني لأن عندها ضغوطاً لأن أباها بينه وبين الأسود خصومة وثقر يقول لها والله ما يدخل السود بيتي يبقى هي معزورة تبقى غلطانة لو خالفت أباها تروح تجيب البني يقول لها ولا البني طب إذا رأىك في الكحلي؟ ماشي خلاص؟ طب ما كانش نفع الكحلي طب إذا رأىك لحد ما هو إذا بتعالج أباها في إشكال هي وما فلا, فلا ننكر عليه بل ننكر عليها إذا جعلت أباها يصد عن السبيل لمجرد اختيار لون، لكن ننكر على الألوان التي لا تليق لا تليق بكرامة الأخت المسلمة اللي إحنا حطناها يعني الإسلام وضعها في في منزلة لو عرفتها لو عرفها الناس لحربوها عليها جماعة ولذلك في نفس كل أوروبية وأمريكية وغربية ونصرانية ويهودية نفاسة على المرأة المسلمة حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم يحسدونك إياك أن تتصور لأنهم فعلا بقولون أن أنت متخلفة ولا لا لا ده قصر زيل ده يعني نوع من ده هي هي لا تستطيع أن تكون مثلك وترى أن أنت حزن الشرف كله لكن إلا أنها عاجزة عن هذا تقول ده حتى ما بتشارك شرف ده حتى أخرجوه من قريتكم إنهم مناسب طب خليه مدام يتطهر مفيش فيش مشكلة إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخروا كيف أجمع بين طرف العلم الشرعي والعلم الدنيوي وهل إذا إذا استزت من العلم الدنيوي بنية نصرة الدين وخدمة المسلمين يكون ذلك مساويا لأجل لو تفرغت العلم الشرعي وهل ينبغي أن يكون جميعا خطباء على المنابر أم الأول أن يكون كل منا خطيبا على منبر الإسلام كل في مجاله أنت عايزه تتخصصي في مجالك ولا أنت عايز أنا مش عارف واللبس وهذا شيء لا ننكره عليك بل هو واجب عليك واجب على كل إنسان أن يتميز في مجاله وأن يظهر الشخصية المثمرة المتميزة في كل شيء في الدين وفي الدنيا في العلم الشرعي وفي الطب في التخصص هذا هذا الواجب وهذا الحكم الفق وهذا الذي يعني نربي أبناء عليه ونحرص على إيصاله إلى لكن أحيانا يكون هو أو هي اللي لكسلانة ده إشكال عندها إشكال شخص لكن مقتضى تحمل الأمانة أن تنافس في كل ميدان أن تصبح في تخصصك الأول الذي يعني حينئذ سيكون هذا نصرة للدين هو إنسان ملتزم أمين والتزامه قاده إلى الحمد لله عندكم بفضل نماذج من إخواننا الذين تربوا يعني في محظم العلم والتربيه والمسجد وهم يعني في اوائل تخصصاتهم بشهاده الجميع هذا النموذج الذي نريده والا فبالبدايه لا يكون كل الناس طباء ولا يكون كل الناس يعني مدرسين العلم ولا يكون كل الناس وإنما كل واحد في مجاله وهكذا كان أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم رصاصاً ما ربهم كلهم ليكونوا يعني علماء وحفظاً ولا أن يكونوا كلهم يعني مجاهدين كل واحد في مجاله انظر تأسيمة الصحابة يعني النبي صلى صنع من هذه الخامات تخصصات في كل مكان أرفق أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي واقراهم أبي وأعلمهم بالحلال والحلال معاز ولكل نبي حواري وحوارية الزبير ولكل أمة أمين وأبو عبيدة أمين هذه الأمة و... أمال وهذا سيف الله وهذا أسد الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل كل واحد حتى المرأة التي كانت تقوم المسجد واحدة بتكنس المسجد تخصص الكل يجيده ومع هذا الناس معظمه مرة في المرات دخل المسجد وافتقد لأنه كان ونصر وجد المكان الله أعلم لكنه افتقد هذه فسأل عنها قالوا ماتت فلم نشأ أن نؤذنك يعني أن نخبره قال هلأ أذنتموني أنكر لماذا لم تخبروني كان الجمع قالوا واحدة بتكنس المسجد ما أي واحدة تكنس المسجد لا هذه هذه طاقتها وهذا هذا طريقها إلى الله وصلت إليه من خلال هذا الباب ولا ينبغي أن نحقر من المعروف شأن ذهب إلى قبرها وصلى عليها تعظيما لدوره هكذا ينبغي أنت في المجال وهذا في المجال المهم كل هذه المجالات تلتقي في في الطريق في نصرة الدين طيب ما ما الأفضل بينها هل فيها فضل مفضول ها لا فيها طبعا فاضل, زي ما فاضل فيها فاضل ومفضل من فاضل؟ ليس الفاضل معناه الخطيب يكون فاضل لا قد تكون اللي بتقوم المسجد أعلى من الخطيب وقد يكون العكس إذن مقياس التفاضل هنا به بالقلوب إن أكرمكم عند الله أتى مقياس التفاضل في الروح والمعاني التي يؤدي في واحد طبيب يعني المريض ما إن يرى حتى ينشرح صدر يذهب مرضه كلمه كلمتين في غاية التلطف يصبر عليه يتواضع معه يتأدب معه قد يرد له أحيانا وقد لا يرد لكن في بشيء من المجاملة يطلع الرجل خلاص والله العظيم لا أكون مثل هذا هذا الرجل الدين والإيمان سبحان الله وفي طبيب ثاني ومسلم وملتزم ومنتقب وملتحي خلص يا سيدي يا عايزي خلاص ما كلام ده ما هنت من كتر اللي بتعمله ما أنا قلت لك ما تعملش يا ليته لم يكن ملتحيا وليته لم تكن ملتحيا وهذا طبيب وهذا طبيب إذن الروح في واحد بيحمل هم الإسلام في كل شيء وفي واحد لا علاقة له أول ما يتمكن يعني. أنا أخشى أن الوقت عن أجل الصلاة يعني هذا حكم صلاة الحاجة فيها حديث والأهل العلم يختلفون فيه والذي أرى أن الإنسان يكون مرتبطا دائما بالله تعالى في حاجاته وعندك صلاة الاستخارة استخر وهذا بديل عن صلاة الحاجة عندما يرى صحة حديثها ويعني كن مع الله دائما في صلاتك وفي ذكرك وفي عبادتك والله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى وأن يختم لنا بخير إنه ليزالك وقادمنا